بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكنون ما أ ن ت بنعمه ربك ب م ب د و ن و إ ن لك لاجرا غير من وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والذو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف منين هما من مشاء بنميم مناع للخير م ع ت د ن أسيم. عتل بعد ذلك زميم أ ن كان ذا مال وبنين إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن سنسبه عمي إ ذ أ ق س م و ا ليصرموا لها مصبحين ولا يستثنون ف ق ا ف عليها طائف من ربك وهم نائمون ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين انقذوا على حرفكم إ ن كنتم صائمين فانطلقوا وهم يتخافتون أ ل ا ي د خ ل ن ن ل ي و م عليكم وغدا و على حرف قادرين فلما راوها قالوا انا لضائلون بل نحن محروم لكم تسبحون. قالوا سبحان ربنا إ ن ا كنا ظالمين ف أ ق ب ل ب ع ض ه م على بعضي ت ل ا و م و ن قالوا يا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب ا ل آ خ ر ه اكبر لو كانوا يعلمون إ ن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أ م لكم كتاب فيه تدعسون ام لكم ايمان علينا بارعه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن لكم لما تحكمون سلهم أ ي ه م بذلك زعيم أم لهم شركاء و ر ك ا ئ ه م ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين أ م تسالهم أ ج ر ا فهم من مغرم م ش ق ل و ن ام عندهم ا ل غ ي ب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مكبور لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو ماثون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليذلوا موسوعه النابلسي ل ل ع ن و ن و م الاسلاميه هو إ إلا